لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفِّ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين